دليل المستخدم لنظام المرصد الإلكتروني Socializer Board معلومات هامة لاستخدام النظام يجب التأكد من أن متصفح الإنترنت الخاص بجهازك تم تحديثه الحقول التي أمامها علامة النجمة الحمراء تعني أن هذه الحقول إلزامية ويجب تعبئتها يتكون القالب الأساسي للنظام من ثلاثة أقسام أساسية وهي الهدر القائمة الرئيسية المحتوى يمكن اختيار اللون المفضل لديك لعرض لوحة تحكم النظام به من خلال الضغط على اللون المفضل من الألوان المتاحة في الهدر القائمة الرئيسية للنظام تظهر بالوقوف عليها قليلا ثم تختفي لإتاحة أكبر مساحة ممكنة لعرض محتويات النظام ولجعل القائمة ظاهرة باستمرار يمكنك الضغط على هذه الأيقونة الموجودة في الهيدر يجب أن تنتبه دائماً للمدة المتبقية لعضويتك من خلال رمز العلم الأخضر والموجوده في الهيدر ولمعرفة المدة المتبقية يمكنك الوقوف على تلك العلامة ليظهر لك عدد الأيام المتبقية للعضوية وفي حالة انتهاء الباقة فستتوقف عضويتك إلى أن يتم تجديدها مرة أخرى النظام يتوافر باللغتين العربية والإنجليزية ولاختيار اللغة المفضلة يمكنك اختيارها من الهدر علما بأن النظام سيحتفظ دائما باخر لغة قمت باستعراض النظام بها ويجعلها هي اللغة الافتراضية لك في حال استعراض النظام من على هاتف ذكي ربما ستتغير بعض التصميمات به نظرا لأنه معدا ليكون متوافقا مع مقاسات الهواتف الذكية Responsive الزر إلغاء دائما يعني أنك تريد الخروج من الصفحة دون حفظ التغييرات التي قمت بها خطوات تسجيل الدخول للنظام قم بالدخول على الرابط الخاص بالنظام وهو www.socializerboard.net قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور في الحقلين الموجودين بنموذج تسجيل الدخول ثم اضغط على زر تسجيل الدخول علما بأنه لتغيير اللغة قم بالضغط على اللغة التي ترغب في عرض واجهة النظام بها من أسفل نموذج تسجيل الدخول في حالة عدم تذكرك لكلمة المرور يمكنك الضغط على رابط نسيت كلمة المرور خطوات تغيير كلمة المرور قم بتسجيل الدخول للنظام قم بالضغط على الأيقونة السهم المتجه للأسفل في أعلى يسار الهدر ستظهر لك قائمة فرعية اضغط على الرابط تغيير كلمة المرور سينقلك النظام إلى نموذج تحديث بيانات كلمة المرور قم بكتابة كلمة المرور الحالية، ثم كلمة المرور الجديدة، ثم أعد كتابتها مرة أخرى في حقل تأكيد كلمة المرور، مع مراعاة أن كلمة المرور يجب أن تكون على الأقل ثمان حروف. قم بالضغط على زر حفظ لإنهاء عملية تغيير كلمة المرور. خطوات إضافة حسابات جديدة للتتبع قم بتسجيل الدخول للنظام قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها قم بالضغط على الرابط إدارة تتبع الحسابات سينقلك النظام إلى صفحة عرض بيانات الحسابات التي يتتبعها النظام قم بالضغط على زر إضافة حساب جديد سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد قم بكتابة بيانات الحسابات مع مراعاة أن الحقول الموجودة بالنموذج هي الاسم يعني اسم الجهة حساب تويتر يعني حساب الجهة على تويتر ويكون بدون الرابط فمثلا الحساب يتم كتابته هكذا حساب إنستجرام يعني حساب الجهة على إنستجرام ويكون بدون الرابط فمثلا الحساب يتم كتابته هكذا حساب اليوتيوب يعني اسم قناة الجهة على اليوتيوب ويمكنك الحصول عليه بدقة من خلال استعراض أي فيديو على القناة ثم الضغط أسفل الفيديو على القناة التابع لها الفيديو فيظهر لك عنوان الفيديو في شريط عنوان المتصفح هكذا قم باستخدام ما بعد كلمة تشانيل فقط حساب رابط الحساب على الفيسبوك للحصول عليه قم بالدخول على صفحة الجهة في الفيسبوك ونسخ الرابط كما هو من شريط العنوان للمتصفح الوصف هو نبذة مختصرة عن الحساب وأهمية تتبعه وفائدته هي معرفة أي مستخدم آخر له صلاحية للطلاع على الحسابات سبب إضافة هذا الحساب مصدر البحث يمكنك تحديد مصادر البحث والتتبع للحساب في الشبكات الاربعه المتاحة من خلال اختيار واحد أو أكثر منهم علما بأنك لو اخترت أي مصدر في هذا الحقل وتركت بياناته فارغة فسيعطيك النظام رسالة تحذيرية بأنه يجب إضافة بيانات الجهة بذلك المصدر في الحقل المخصص له قم بتحديد الخيار فعال لتضمين الحساب بداخل البيانات التي يتتبعها محرك البحث الداخلي للنظام قم بالضغط على زر حفظ لإضافة بيانات الحساب خطوات مراجعة نتائج بحث تتبع الحسابات قم بتسجيل الدخول للنظام قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها قم بالضغط على الرابط إدارة تتبع الحسابات سينقلك النظام إلى صفحة عرض بيانات الحسابات التي يتتبعها النظام قم بالضغط على الزر عرض النتائج الموجودة أمام كل حساب من الحسابات المضافة ستظهر لك نافذة بها عدة خصائص وهي مصدر البحث يتم عرض نتائج مصدر البحث المحدد فقط من المصادر المتاحة وهي تغريدات تويتر تويتر منشن انستجرام اليوتيوب الفيسبوك من تاريخ يتم تحديد تاريخ بداية عرض النتائج ويمكن جعله كما هو بدون قيم لعرض جميع النتائج التي ينطبق عليها الخصائص المحددة إلى تاريخ يتم تحديد تاريخ نهاية عرض النتائج ويمكن جعله كما هو بدون قيم لعرض جميع النتائج التي ينطبق عليها الخصائص المحددة عرض النتائج يتم اختيار استعراض النتائج الجديدة والتي لم يتم فرزها أو القديمة التي تم فرزها ومراجعتها سابقا. بعد اختيار القيم التي تحدد خصائص استعراض النتائج المطلوبة قم بالضغط على زر عرض النتائج سينقلك النظام إلى صفحة عرض نتائج البحث قم بالضغط على زر مراجعة الموجود أمام كل نتيجة بحث ستظهر لك نافذة بها محتوى نتيجة البحث ورابط لاستعراضها في مصدرها الأساسي قم باختيار التقييم الذي تراه مناسبا لنتيجة البحث إيجابي، سلبي، محايد في حالة أنك تريد عرضه في العينة الحرفية بالتقارير قم بتحديد الخيار الموجود أمام كلمة يظهر في العينة الحرفية قم بالضغط على زر حفظ لإنهاء عملية مراجعة نتيجة البحث خطوات إضافة موضوعات البحث أولاً خطوات إضافة تصنيف للفرز الجغرافي يمكن إضافة تصنيفات للفرز الجغرافي لنتائج البحث مثل محلي، دولي، خاص وغير ذلك ولإضافة تصنيف للفرز الجغرافي اتبع الخطوات التالية قم بتسجيل الدخول للنظام قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها قم بالضغط على الرابط إعدادات فرز البيانات ستظهر لك قائمة فرعية منها قم بالضغط على الرابط التصنيف الجغرافي سينقلك النظام إلى صفحة عرض التصنيفات الجغرافية التي قمت بإضافتها للنظام قم بالضغط على زر إضافة تصنيف جغرافي جديد سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد قم بكتابة اسم التصنيف باللغة العربية واللغة الإنجليزية قم بالضغط على زر حفظ لإضافة التصنيف ثانياً خطوات إضافة موضوعات البحث يمكن إضافة موضوعات بحث جديدة لتتبع ما يتم كتابته عنها في مصادر البحث المتاحة بداخل النظام وهي المواقع الإخبارية المواقع الإلكترونية اليوتيوب تويتر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 قم بالضغط على الرابط إدارة موضوعات البحث سينقلك النظام إلى صفحة عرض موضوعات البحث التي قمت بإضافتها للنظام قم بالضغط على زر إضافة موضوع بحث جديد سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد قم بكتابة اسم التصنيف باللغة العربية واللغة الإنجليزية قم أيضا باختيار مصادر البحث التي تريد البحث عن الموضوع بداخلها وهي المواقع الإخبارية، المواقع الإلكترونية، اليوتيوب، التويتر قم بتحديد الخيار فعال لتضمين الموضوع بداخل البيانات التي يتتبعها محرك البحث الداخلي للنظام قم بالضغط على زر حفظ لإضافة الموضوع ثالثاً خطوات إضافة كلمات البحث ليقوم النظام بالبحث عن موضوع معين يجب تحديد كلمات البحث Keywords التي سيقوم النظام بالبحث عنها وجلب النتائج المتعلقة بها ويمكن إضافة كلمات بحث جديدة بداخل كل موضوع مع اعتبار أنه يوجد حد أقصى لكلمات البحث المسموح بها بداخل كل موضوع هي ثلاث كلمات بحث ولاضافه كلمة بحث جديدة اتبع الخطوات التالية قم بتسجيل الدخول للنظام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 سينقلك النظام الى صفحه بها كلمات البحث المضافه بداخل الموضوع قم بالضغط على زر اضافه كلمه بحث جديده سينقلك النظام إلى نموذج اضافه كلمة بحث جديدة قم بكتابه كلمه البحث قم بتحديد الخيار فعال لتضمين كلمه البحث بداخل البيانات التي يتتبعها محرك البحث الداخلي للنظام قم بالضغط على زر حفظ لاضافه الموضوع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 سينقلك النظام إلى صفحة عرض نتائج البحث الجديدة التي لم يتم فرزها قم بالضغط على زر مراجعة الموجود أمام كل نتيجة بحث ستظهر لك نافذة بها محتوى نتيجة البحث وروابط لاستعراضها في مصدرها الأساسي قم باختيار التصنيف الذي تراه مناسبا لنتيجة البحث محلي دولي قم باختيار التقييم الذي تراه مناسبا لنتيجة البحث إيجابي، سلبي، محايد في حالة أنك تريد عرضه في العينة الحرفية بالتقارير قم باختيار الخيار يظهر في العينة الحرفية قم بالضغط على زر حفظ لإنهاء عملية مراجعة نتيجة البحث في حال وجدت أن نتيجة البحث ليست ذات أهمية فيمكنك حذفها من خلال تحديد خيار حذف ثم الضغط على زر حفظ ثانياً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 سينقلك النظام إلى صفحة عرض نتائج البحث القديمة التي تم مراجعتها وفرزها قم بالضغط على زر تعديل الموجود أمام كل نتيجة بحث سينقلك النظام إلى صفحة يمكنك من خلالها تعديل بيانات الخبر قم بتعديل البيانات التي تريدها ثم قم بالضغط على زر حفظ خطوات إضافة وسم جديد قم بتسجيل الدخول للنظام قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها قم بالضغط على الرابط إدارة الوسوم سينقلك النظام إلى صفحة عرض الوسوم التي يتتبعها النظام قم بالضغط على زر إضافة وسم جديد سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد قم بكتابة بيانات الحسابات الاسم يتم كتابه الوسم دون كتابه الرمز فمثلا الوسم نقدر نوقفها يتم كتابته هكذا الوصف هو نبذه مختصره عن الوسم واهميه تتبعه وسبب اضافته مصدر البحث يمكن تحديد مصادر البحث والتتبع للحساب في الشبكات المتاحه تويتر انستغرام من خلال اختيار أحدهما أو كليهما معا قم بتحديد الخيار فعال لتضمين الوسم بداخل البيانات التي يتتبعها محرك البحث الداخلي للنظام قم بالضغط على زر حفظ لإضافة بيانات الوسم خطوات مراجعة نتائج بحث الوسوم قم بتسجيل الدخول للنظام قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها قم بالضغط على الرابط إدارة الوسوم سينقلك النظام إلى صفحة عرض بيانات الوسوم التي يتتبعها النظام قم بالضغط على زر عرض النتائج الموجود أمام كل وسم من الوسوم المضافة ستظهر لك نافذة بها عدة خصائص مصدر البحث يتم عرض نتائج مصدر البحث المحدد فقط من المصادر المتاحة وهي تويتر إنستجرام عرض النتائج يتم اختيار استعراض النتائج الجديدة والتي لم يتم فرزها أو القديمة التي تم فرزها ومراجعتها سابقا من تاريخ يتم تحديد تاريخ بداية عرض النتائج ويمكن جعله كما هو بدون قيم لعرض جميع النتائج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 قم بالضغط على الرابط مجموعات الإرسال سينقلك النظام إلى صفحة عرض مجموعات الإرسال التي قمت بإضافتها للنظام قم بالضغط على زر إضافة مجموعة إرسال جديدة سينقلك النظام إلى نموذج إضافة مجموعة إرسال جديدة قم بكتابة اسم المجموعة باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويمكنك كتابة نبذة على المجموعة لتمييزها قم بالضغط على زر حفظ لإضافة المجموعة ثانياً خطوات إضافة عضو جديد يمكن إضافة أعضاء للمجموعات البريدية لإرسال التقارير لهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم ولاضافه موضوع بحث جديد اتبع الخطوات التالية قم بتسجيل الدخول للنظام قم بالوقوف على القائمة الرئيسية في يمين الصفحة حتى تظهر الروابط الموجودة بها قم بالضغط على الرابط إدارة المجموعات البردية ستظهر لك قائمة فرعية منها قم بالضغط على الرابط الأعضاء سينقلك النظام إلى صفحة عرض الأعضاء الذين قمت بإضافتهم للنظام قم بالضغط على زر إضافة عضو جديد سينقلك النظام إلى نموذج إضافة عضو جديد قم بكتابة اسم العضو وبيانات الاتصال به وخصوصا البريد الإلكتروني قم أيضا باختيار مجموعة الإرسال التي تريد إضافة العضو لها مع مراعاة أنه يمكن إضافة العضو لأكثر من مجموعة إرسال من خلال اختيار المجموعات التي تريد إضافة العضو بها من القائمة التي تحتوي على المجموعات التي قمت بإضافتها قم بالضغط على زر حفظ لإضافة العضو خطوات إنشاء تقرير جديد وطباعته وإرساله أولاً خطوات إنشاء تقرير جديد يمكن إنشاء عدد لا نهائي من التقارير بخصائص مختلفة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 ستظهر لك قائمة فرعية منها قم بالضغط على الرابط التقارير سينقلك النظام إلى صفحة عرض التقارير التي تمت إضافتها قم بالضغط على زر إضافة تقرير جديد سينقلك النظام إلى نموذج إضافة حساب جديد وبه عدة تبويبات فرعية يتم ضبط إعدادات كل منها وهذه التبويبات هي إعدادات التقارير تحتوي على الإعدادات العامة للتقرير مثل اسمه ونوعه يومي مخصص وتحميل غلاف التقرير ونبذة عنه علما بأن التقرير المخصص يعني أنه يتم عرضه في فترة زمنيه محددة يتم تحديد بدايتها ونهايتها إعدادات المحتوى يمكن من خلالها اختيار الموضوعات والحسابات والوسوم التي يتم عرض نتائجها بالتقرير وكذلك خيارات خاصة بتقييم كل منها ومصادر البحث المطلوب عرض النتائج الموجودة بها موضوعات البحث يتم اختيار الموضوعات التي ستعرض في التقارير وكذلك التقييم الذي ينطبق على نتائج البحث التي سيتم عرضها بالتقرير والتصنيف الجغرافي التابعة له النتائج مع اختيار مصدر نتائج البحث الحسابات يتم اختيار الحسابات التي ستعرض في التقارير وكذلك التقييم الذي ينطبق على نتائج البحث التي سيتم عرضها بالتقرير مع اختيار مصدر نتائج البحث الوسوم يتم اختيار الوسوم التي ستعرض في التقارير وكذلك التقييم الذي ينطبق على نتائج البحث التي سيتم عرضها بالتقرير مع اختيار مصدر نتائج البحث. إعدادات نتائج البحث يمكن من خلالها تحديد خصائص العينة الحرفية التي يتم عرض نتائجها بالتقرير مع إمكانية تحديد عدد العينات الحرفية التي يتم ظهورها بداخل التقرير لكل مصدر من مصادر البحث المختلفة. إعدادات المستويات يتيح النظام إمكانية تصدير تقارير تفصيلية وتقارير مختصرة وذلك بناء على المستويات الأربعة المتاحة وتستعرض المستويات الأربعة النتائج كما يلي المستوى الأول يعرض نتائج جميع الموضوعات والحسابات والوسوم في جميع مصادر البحث المستوى الثاني يعرض نتائج جميع الموضوعات والحسابات والوسوم في كل مصدر بحث على حدة المستوى الثالث يعرض نتائج كل موضوع وحساب ووسم على حدة في جميع مصادر البحث المستوى الرابع يعرض نتائج كل موضوع وحساب ووسم على حدة في كل مصدر بحث على حدة بعد الانتهاء من تحديد خصائص التقرير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 لعرض التقرير على المتصفح قم بالضغط على زر مراجعة الموجود أمام التقرير المراد عرضه لتحميل التقرير بصيغة الطباعة PDF قم بالضغط على زر تقرير PDF الموجود أمام التقرير المراد طباعته لإرسال التقرير إلى مجموعة بريدية أو أكثر قم بالضغط على زر إرسال الموجود أمام التقرير المراد إرساله ولكن بعدما تتأكد من أنك قمت بالضغط على زر تقرير PDF اولا لتحديث المعلومات بداخل التقرير والإنشاء المرفق الذي سيتم طباعته ستظهر لك نافذة بها مجموعات الإرسال الموجودة لديك بالنظام اختر منها مجموعة أو أكثر قم بالضغط على زر إرسال ليتم إرسال التقرير إلى أعضاء مجموعة الإرسال التي قمت بتحديدها